ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحقق وَمَا نُنْفِقُ فِي الْحَضْرِ إِذْنًا فَشَتَّتَ فِيهِ غَنَمَ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا ذَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وعلما أَزْقَرْنَا مَعَادُ دَ الْجِبَالِ يُسَبِّحُ نَطِيرُ وَكُنَّا فاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَ سَلَامُسَ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ قلت لي ما نري حاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين.